كنا قد تحدثنا عن منزلة الفرار إلى الله تعالى والمراد أيها الأحبة الذي أطلبه منكم في أثناء الحديث عن المنازل لابد أن تتصوروا أن الانتقال انتقال بالقلب والروح وليس بالجسد فمنازل اياك نعبد واياك نستعين تستهدف الروح والقلب الاعتصام الفرار الرياضة التي سوف نتحدث عنها أيضا اليوم هذه المنازل هي منازل السير المعنوي السير إلى الله تعالى كنا قد تحدثنا في منازل في منزلة الفرار الفرار من الخبر إلى الشهود و يعني هذا آخر شيء تكلمنا عنه طبعا الفرار يعني تكلمنا عن أشياء كثيرة منه الفرار من الجهل إلى شنو إلى العلم وهكذا الفراء من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول وهذا شرحناه بقي من الحضوظ إلى التجريد أن, أن تفر إلى الله عز وجل من الخبر إلى المشاهدة يعني أن تصل إلى درجة اليقين بقلبك فأنت ترى كل خبر عن الله في مقام التصديق الجنة والنار والغيب كل ذلك في مقام التصديق وان تنتقل من عبادتك الشكلية الى, إلى التعبد بالقلب ثم الفرار من الحظوظ الى التجريد والحظ ما سوى الله كل شيء سوى الله يعتبر حظ وانت تفر من حظوظ النفس الى حقوق الرب ولأن هذا باب في العبادة للإنسان العابد في مقامات العبادة والمقامات الإيمانية الذي يريد أن يعبد الله يجد معاناة شديدة أحيانا أنت تعبد عبادة معينة ليس لله لأن لك فيها هوى بترتاح لهذه العبادة يعني لماذا تتعبد؟ هل لأن هذا مراد الله؟ أم أنك تجد في هذه العبادة نوع من أنواع الارتياح النفسي العبادة بطبعها عند المؤمن توجد له ضرب من ضروب السعادة القلبية والراحة النفسية لكن المؤمن يعبد الله وفق مراده وليس وفق مراد نفسه فاحيانا أنت تفعل عباده وفي زاوية من زوايا القلب وفي مكان زوي من الروح والنفس تجد أن الغرض ليس هو الله إنما إشباع نزوتك أنت يعطيك مثال لذلك يقول الشيخ رسل سليم رحمه الله تعالى أجمعت كلمة العارفين أن من أخلص لله أربعين يوما وليلة تفجرت نابع الحكمة على قلبه ولسانه أنت كان أخلصت لله أربعين يوم في الأربعين يوم دي من أي عمل تعمله لله بس لا بشر لا أي حاجة مخلص جدا في العمل والنية حاضرة دوما لأنه بعض الأعمال تفعل من قبل الروتين ومن قبيل العادة أكثر من أنك تستشعر فيها البعد التعبد قال شيخ الإسلام فانزوى بعض الصالحين يدقق في امر النية ويتهم نفسه في أمر الإخلاص في أمر الإخلاص حتى عمل أربعين يوم وليله من الأعمال ما هو كفيل بأن يكون عملا خالصا لله ثم قال ما ظهرت ينابيع الحكمة ولا تفجرت على قلبي ولا على لساني قال الشيخ الإسلام تيميه ذلك لأنك عبدت الله أربعين ليلة ليس له وإنما لتتفجر ينابيع الحكمة على قلبك ولسانك يعني حتى هذه العبادة نفسها ما كانت لله كانت تتفجر, تتفجر عليه يعني ينابع الحكمة لذلك أورد من القيم كلام لطيف جدا يخوانا ده معنى دقيق من المعاني الشائكه جدا يعني المعنى ده مربط عشان تطلع صعب جدا أحيانا يترك الإنسان مراد الله ويقول هذا مراد نفسي فيختلط عليه الأمر فيترك العمل الصالح واحيانا يفعل العمل الصالح ولكن لا يستطيع ان يفصل بين فواصل النفس حظا وبين حقوق المولى سبحانه وتعالى ربا ربك رب ذا حقه كيف هذا الكلام؟ المثال الثاني ربما يكون أوضح قال ابن القيم رحمه الله في المدارك قال أحد الصالحين ولقد همت بالحج همت بالحج يعني بقي عنده رغبه شديده انه حج فما من عام الا وحج فيه حتى الى درجه انه حج عشرات المرات يعني لا مره لا اثنين لا ثلاثه لا حج طوال كل سنة حج قال والحج فيه مشقه شو مشقه الحج يا اخواننا الحج فيه تعب تعب في الجسم الصماعه زحمه وزحام الرجال في الوطن مين هذه ثلاثة أيام ومزدلفة بترجع في الوطن كويس وتمشى ترمي وتمشي بالكيرعاءك والشي صعب خلاص ولو قعدت في البصل العربية تمشي عشرين ساعة قال حكت ولكنني في نهاية أمري أدركت أن حجي كان حظا لنفسي ولم يكن حقا لربي الحج كله طلع كيد قال قلنا كيف قال ذات مره طلبت الي امي كوب ماء وقعدت امي قالت له اديني كوبايت مويه قال فشقت علي مشقه لم يشقه علي الحج يعني لقى صعوبه في اني اجيب مويه اكثر من الحج اللي كان بيحجه قال فعلمت ان حج كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي فقط بحج لانه عنده رغبه بحج انت لما تجد حج حق لي ده سؤال تريد رضا الله قد يكون رضا الله خاصة بالنسبة بالنسبه للزوع حجه قبل كده في السودان تقسم قروش الحج على المساكين ممكن يكون عند الله اكثر من الحج ده اه رايك شنو؟ اذاي شنو؟ دائما يقولوا حجه ولا لا تحج الله؟ لا تحج الله لو قسمت قروش الحج طلعت اخذتها الحج. وبعد ده قلت يا الله انا قودار حجتي وانت حج حجه الاسلام طبعا يقول لا إن حجة الإسلام الاسلام لا يعدلها شيء حجة حجه الاسلام ممكن تقول حج ثلاثه حجات تقول لا يا الله انا حجرقت ثلاثه حجات السندي دار حكينا في السودان ده دار ديال المساكين المساكين فلذلك معرفه حق الله في العباده يحتاج الى امرين يحتاج الى فقه في الدين الاولى الله ياتو العمل اللازم العباده اللازمه ولا النفع المتعدي قد يحتاج الى فقه في الدين ثانيا مع ذلك تحتاج الى تجرد وبصيره بصيره في الدين يكون ربنا فتح على قلبك هذا معنى التجريب خلاصة هذه المسألة يقول ابن القيم رحمه الله وصاحب هذه المنزلة يصل إلى درجة أن لا يستغني أن لا يستغني إلا بالله وأن لا يفتقر إلا إلى الله ولا يسكن قلبه إلا إلى الله ولا يفرح إلا بموافقة مرضات الله ولا يحزن إلا إذا فاته إلا على شيء فاته من الله هكذا ولا يخاف إلا أن يسقط من عين الله في بخاف من الناس والفضيحة هدى الزول درميس على درجة فرار من الحضور إلى التجريب ما يخاف إلا السقوط من عين الله فقط دبقون الخاتفي باله لا يخاف إلا السقوط من عين الله جملة ذلك فإنه كله بالله وكله لله وكله مع الله وسيره دائما إلى الله فهو مع الله, تجر... مع... مع الله متجرد من أمور مجرد عن خلقه لما يتعامل مع خالقه لما يتعامل مع الله الناس دي يخل قدام صفر كأنه الدنيا دي ما يفعل زول، العالم ده كله يعبد الله يجي في الجامعة ده جامعة ده مليان يصلي زي جامعة ده ما فوق زول فاضي بس في حية ولا بيقول عاية ولا يسمح صلاته ولا بس مع الله فهو مع الله تجرد عن خلقه ومع الناس تجرد من حظ نفسه وكذلك مع أمر الله تجرد من حظه يعني هو مع الله ومع أمره ومع خلق الله مع الله متجرد من الخلق ومع الناس متجرد من النفس ومع أوامر الله متجرد من الحظ هذه المقامات قال ابن القيم اذا وصل الى هذه الدرجه من الشراه تناديه العظام تقول له الي تعال الي فيقول لها انما اريد من اذا حصل لي حصل لي كل شيء اللي هو الله يقول للنفس انا تقول تعال يقول الحظ لا انا مع الذي اذا فاتني فاتني كل شيء ومن اذا حصلته حصلت شنو كل شيء وهو المولى سبحانه وتعالى. طيب الحظ، الالثرار من ال من الحظوظ التجريب الإنسان متجذر يعني. يعني متجرد يعني يقول هل إرادة الحظ نقص في الإرادة؟ ابن القيم هنا أتى بكلام لطيف الحظ حظاني حظ يؤازرك على الأمر يعينك عليه يعني لا بد تأخذ حق من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فهذا حق مؤازر لـ لـ لـ لحق الله أنت تستعين به على أمر الله هذا محمود ونوع من الحظوظ يزاحم أمر الله ولا يؤذره وهذا هو المذموم الله دائر حاجة ولكن نفسه يدائر حاجة تانية ويا اخوانا انا وريك حاجة أسألت انت يا اخوانا انت ما كلمت الحظوظ دي انت با حد تستوعب المسألة دي لأن يعني الكلام لكن انا حاول اقربه لك كلام عامل حظوظ اي ذنبكم قاعد بيقول انا ما عندي حظوظ ما انا وريك الحظوظ كيف واحد تلقى بيصلي في المسجد كويس؟ بيصلي في المسجد لاحظ صلاة في المسجد حقما حق الله اشاكل مع الإمام يخلي الصلاة في الجامعة ده شنو ده؟ ده مكاجرة مش كده؟ مكاجرة الدين فيه مكاجرة؟ الدين فيه مكاجرة؟ يا مع ممكن يخلي صلاة الجماعة بالكلية تستطيع امتناعك عن الصلاة خلف الإمام الذي لا تريده واختلفت معه امتناعك يلبي في دواخلك رغبة لحظ نفسك يشبع مكانتك أخذت حظك ولكن تركك لذلك تضيع لأمر الله وحقه هل تستطيع أن تصلي خلفه وأنت مختلف معه تقدر ما بتقدر ليه معنى ذلك أنت معنى هذا ما صدق عندما إجابة هو أنه صادق يعني, أخونا يعني كمان صادق جدا قال لك ما بس بها في الجزء لكن الزولة دائر الله ومعظم الله أكثر من ذقبته بالدخل لأنه بهين نفسه لأ لله أنت في النهاية بهين نفسك لكن يمنو لله معنى لا بد أن تكون في فواصل يا نحن عالمنا الإسلامي ومشكلات العمل الإسلامي مشكلة الحظوم وصلوا خلف كل بر وصلوا خلف كل بر وفاجر وقال يا رسول الله إننا نصلي خلفهم ونبغضهم قال صلوا فإن اصابوا فلكم ولهم وان اخطؤ فعليهم الوزر وعليكم الاجر اما من اما قومهم لو كارهون كما لك انت اليوم عشان هم ان بما كو كاره لكنتا ما كما لك ما قال من اما قومهم لو كارهون المامون دخل هنا شنو المامون قال صلاته هو لا ترتفع فوق راسي شنو شفر انت مالك الكلام ده قالوا للامام لكن انت بقى ولك انت وراك مالك ده للإمام. كده إمام التربيزي قال شنو؟ قال له فتح باب زي ده الأمة كلها تخلي الصلاة في الجوامع كان جنبك ساكت ما سلم عليك يقول لك أنا بكره أول حاجة تكره في شنو؟ في الطماطم في سوق الخداع تكره في شنو؟ والدين؟ قال لك تكره في شنو؟ كان في الدين معلش تقول منحريف أخلاق كعبة لكن تقول والله زول والله عالم وملتزم ويشي لكن أنا بكره بس قلبي ما بقى بيو كان ما قلبي ما بيو الله عنا يجتمع الناس حتى على إلمة الحرم في ناس بيكرهوه في المدينة وفي مكه في ناس بيكرهوه رأيك شو أبدأ بيتفتح لكن انت كمصلي ما يجوز لك تترك الصلاة خلف إنسان إلا في حاله واحدة يخرج مله الإسلام لكن طالما اسم الإسلام ده موجود فيه مسلم لا يجوز أن تترك الصلاة خلفه حتى لو بتعرف عنه حاجة ما قال لك صلي خلف كل برن المفاجئ بعدين أخواننا في شنو في حاجة مهمه قلت لك الامام ده كعب قلت كعب بيعمل حاجات غلط سرد عنده يعني اخلال بالاخلاق عنده اشياء بشياء. انت تعرف عنه الناس تدري يعرفوها الامام ده كان صلى لرقبته صلاته صحيحه ولا باطله لرقبته لرقبته بس ما صلى لك انت صحيحه ولا باطلة لانه لسه المعاصي ما بتكفر ذنب في الاسلام الكبائر لا تخرج الانسان من شنو من المله فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ودي قاعده فقهيه دي قاعده فقهيه عظيمه يقول لك من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لجن لغيره الرسول قال كان كان يقف وصلى وصلبك بلا وضوء وانت بتوضي هو ما عنده ولا ولا حسن. انت حسناتك ماشيه زي ما حصلت لا شنو نيته فاكبا شنو وانا في مساله الحظوظ والحقوق في العمل الاسلامي اخواننا انت ما تستبعد المساله في واحد ممكن يكون مختلف مع الامام مختلف مع اجله المسجد كويس يخلص صلاة في الجامع عشان لجته المسجد او في زول يكون بكره نفر واحد بس عشان ما يلاقي نفر واحد جوه الجامع يخلي الصرف الجامع كله كله ما بجوز ما بجوز ده يبشدو دي بحبوب ما بجوز يعني اخواننا في زول ممكن يكون فات على الجامع ما بصلي في الجامع تقول اصلي في الجامع مالك يقول شيء يقولك انا بكره الناس دي يا حبيتكرههم ده شيء وصحتك يا الله في الجامع اللي هو واجب عليك وكان تركت انت اتي شيء اخر كرهتك دي ما له وبينه لك انت تصلي لله عشان كده يا, يا اخواننا احيانا تتزاحم الحقوق بين عبد الله وبين حق من بين حق النفس وبين حق من وبين حق الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى تجرد أحيانا يا اخواننا انت وك تكون عارف ذول حالك عندك معه مشكله لا تتعلم منه عارف زور عادل عندك معه مشكله لا يتعلم منه ده حصوص يعني الدار الخطني رحمه الله تعالى كان عالي بدرس في واحد من تلاميذه اسمه ابو الحسن الصي الصيرمي ابو الحسن الصيرمي ده يعني بقى عنده راي في الدار الخطني بقى ما يحضر عنده بقيت الطلاب يحضروا ويكتبوا الدروس وأصبح علماء الصير, الصير ما بقى عالم لما الناس كانوا زمان خشوا معاه الدنيا سوا سوا بقوا العلم هما بقى عالم يتنذب قال ايش ضر الدار قطني انصرافي عنه قال انا انصرفت بيت احضر عنده ضره واشتو قلت ولا حفا قال ادار انه الضر الطالب لاخواننا لذلك نحن نحتاج إلى كمية من التجرؤ معها يعني أنت زول تختلف معه وتحكم عليه الحكم الصحيح انه زول عالي. حس في الزمن ده كان زول اختلف مع زول يقول هذا ما عالف بس لانه مختلف معك دي إخواننا والله إشكال كبير جدا طيب قلنا أن الحظ إذا كان مزاحما لأمر الله تعالى هذا الحظ مذموم وإن كان الحظ مؤازرا ومؤيدا لأمر الله تعالى كان شنو كان محمودا تناول الحظ الذي يؤازر على طاعة الله من تمام العبودية كيف؟ يعني من تمام العبودية النزول ينوم من تمام العبودية نزول الزوج النسوان هذا من تمام العبودية لأنه اتى ثلاثة نفر الى الرسول عليه الصلاه والسلام وجدوه في حجرته فسالوا عن عبادته فتقالوها فقال احدهم اما انا فاني اصوم ولا افطر وقال الثاني اما انا فاني اقوم ولا انام وقال الثالث اما انا فاني لا اتزوج النساء قال صلى الله عليه وسلم ما سمع بخبرهم قال اما انا فاصوم وافطر الصوم عباده والفطر تقوي على العباده اصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فتناول الحظ المعين على أمر الله ما له من تمام العبودية لذلك لا رهبانية شنو لو زوج قال أنا عبد الله بس أنو سواء بشغلن وفيه أن ما تشغل ما تشغل يا إخواني الشفع راشل بشغل قال لا على الله بس خالف لأنه لم يأخذ بتمام العبودية لأنه ترك الحق شنو المعين المؤازر لشنو لطاعه الله تعالى ده الدرجه الثانيه من درجات الفرار قال الحروي وفرار خاصه خاصه هو مما دون ال ال ال الحق الى الحق يعني أن تفر من الخلق الى الله شوف يا اخوان الخلق أنت كان الله بداك عقيده الخلق ما بسوي له شيء والله ثم والله اقسم بالله على ذلك والله تتقي الله وتعامله بصدق يكفيك شر العباد جميعا بس تعامل الله عائله الله الخليفه تعلم والله الله يكفيك شرهم كله والله ليسخرنهم لك اصل كدال حاجه ما تمشي لبشر امشي, أمشي لله والله براون ادوق الخليفه يجوك براون ولذلك ايها الاحبه اهم جزئيه في هذه المساله هو الانقطاع عن الخلق يعني أدل الفرار ان تنقطع عن الخلق في شنو في الطلب في الالتفات في في المنع والعطاء انت عارف الناس الناس داري شنو الناس دائرين الخلق الواحد يجيك يقول عندي مشكله تقول له اسال الله بيشوفك انك انت زي شنو زي الباع للمشوار المشوار كبير. زين البحث المشوار تقول لي وصل الله ماذا تساعدني يقول ماذا تساعديني يا كلام فارغ يا أخي انا أنا ساعدك مساعدة شديدة في ناس في واحد تاجر بعدين بدي الناس اسمه حكمت ربنا اسمه عبد السميع واحد ثاني اسمه عبد العزيز قام واحد ثاني قال لي يا أخي نازل أصحابه وكان انت اديتني ورقة الناس ذل بقدوراي موضوعي طوالي يا عبد العزيز يا عبد السميع ده. بعدين قال مشكلتي ما بحيلالي الا عبد العزيز ذا أو عبد السميع قلت السميع له السميع ماله والعزيز ماله نطق عيونه قلت له دايما عصيل على العبيد يا أخي عندك العزيز البوتك لي عبدو شنو دايما العبيد دايما دايما عصيل على العبيد يا أخوانك العزيز فيه مأنت لو قلت لي ممكن يساعدني الله يسخر من الأول تقول مشكلتك حيلالي إلا عبد العزيز يا اختك كلام باطل يا اخي هذا باطل والله باطل بالطشري تضعف في العقيده يا اخي وفي ناس لاقوني في مكه قال لي احنا طالعين من الحرب بره جنب باب جنب الباب يا شيخ قال لي انت تعرف محسنين عندنا جامع تربى الحج وين قال لي تمشي معانا ولا تدينا الورقه قلت له ورقه للحجاره ورقة نمشي الكعبه دي أكبر اكبر محسن داري غيره وقفوا طوالي مش معي على الكعبه دائرين المحسنين القاعدين هناك ناس منهم في مكه كاين محسنين في مكه المحسنين انا جيت انا عارف قصدهم إنهم هما شخصي شخص يسهل لهم امر بين لكن انا دا انا عدهم اي شيء لا بد ان يلجا فيه الى الله حاتم الاصب رحمه الله تعالى عنده بنات يعني عنده سبع بنات قلت جاء وكان يعني حاتم الاصبو ده اصلا رجل آتاه الله مال ووفقه للانفاق وانا دائما بقول لنا الشيوخ احنا نقول الرب لو داري اسعد الذول بوفقه للانفاق لأن والله نفس قروشك المفروض تطلع كم ما طلعتها الله والله تصريفها في الدكاتره بس والله شنو الدكاتره خربت دي المساكين والله يا منك الدكاتره كالعيادات عيادات وفحوصات وادويه ده كان ما مركتها في الاردن والله تبدي لي الله الأردن ما يحتاج تمشي والله فحص ما تعمل تعمي أحسنك أحسنك شلون العيادات أحسنك أتو أحسنك بس ما لأنهم تديوا صحتك كويسة لكن بتجد تديها كاترة وبعدها يا تبي كويسة ما تبي كويس الله الله يا من الذي يحسن يا بي يا بي يبي يخلص بالقوة بالذي يحسن تبدي المساكين ماذا المساكين والله يجيك أمراض لا إيدك لا قراعك كل يوم يقول لك أعمل الرنين المغناطيسي وأشعة وتمشي وتعال بعد يومين والجهاز معطل وبعدها تعملي بربماية تلف يا أخي الربماية تلف دي أدى المساكين وفي جسمك والله يطيق والله يتقبل صحيح فلذلك في هذه المسألة شوف حاكم الأصم ده الرجل رب الوفق للإنفاق قال لك شمر الأصم قال لك مرة كان قاعد خشت عليه امرأة تسأل شيء فأحدثت عنده دراطة في مقامه فاستحيت حياة شديد فمثل لها انه اصم لا يسمع مثلت انه هو بسمع هي قامت كملت بعدك حتى تحكت حاجتها لو كان يعني أ يعني ما اشعر انه هو اصم كان مرقت ولا قالت حاجتها عشان تتم مشكلتها وما مشكلتها قاعد ولا ترفع صوتك انه ما بسمع فقالت خلاص ما بكون سمع المساله دي عشان كذي بدك تحكي له فسموه حاتم أصم عدوا سبع بنات خرج امير الكوفه كان ساكي في الكوفه رحله صيد إلى رحله صيد امير الكوفه انقطع في الصحراء شايل الاموال لكن عطش وعطش ما لغو مويه راحوا المويه دي لو قالت دي كبايه وجيبوا رشوه عندهم كلها تجيلوا وتخطر كانت داون ربنا نجاوا دخل الكوفه تعبان وعطشانين عطش يكونوا عطشان بيكون ظاهر عليه اول بيت خبته يعني ولا تدري صد قصره داخل الكوفة خبت الباب جات مارج أصغر بنت لحاتم الأصب عمره سبع سنوات معه حاشية بيمشوا معه يعني بيطأنه بتطلع معه وتنزل معجبة يعني هيئة هيئة معجبة شكله سميح لكن وبار وشلاليف ونشفة قال لي أستينا ما البنت همت خشت طبعا شاف تجيب تملا لهم يشربوا يقولوا تعالوا زيدنا تمشي تجيب لحد ما سبتوا الحاشية كلهم أعجب بهمتها قام دخل يده في جيبه واخرج سره دراهم ودنانير وضع السره على عتبه الباب الامير اذا ادى الناس المعه لازم يدوا ولكن ادوا اقل منه كان ادوا اكثر منه ومخلوه له انا اديت خمسين بخليه تدي اربعه خمسين شنو متفهم انت احسن مني لازم تدي لكن ما تدي اكثر منه المهم عتبه الباب يتملك دراهم ودنانير هي وقفت التعيم الدراحم والدنانيل وتبكي وخلاص فاته يعني الأمير فات أخواته أتن قالوا ما يبكيك قالت لهم نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا كان الله رضا مننا ده مخلوق ده الحاكم ده الحاكم ده كان كان ظهرت مع ساكت يقول له ظهر مع الرئيس تاني جول بيصالح ما فيه إذا خلوق كبار الزوار أها طيب كان بيجيت مع الله والله يدخل الدخين وينفع في في الدنيا قالت لهم نحن نعمل نرد الله عشان ربنا يرد الخالد كله عندنا لأنه كلهم يدعوا ربنا يا إخواننا شوف الفرار من الخلق إلى الخالق من, من من الخلق إلى الخالق هذا عين الفرار ثم قال ثم من شهود الفرار إلى الحق ودي إخواننا مسألة مهمة انت إذا فرت إلى الله وبيت مع الله تكون حاسي إن كتب مع الله بتكون تكيفت إن بجيت مع الله ما تنظر إلى هذه المسألة يعني لا تلتفت إلى أنك مع من إلى أنك فررت الفرار ده ما مقام من المقامات ودرجة من الدرجات لا ترى نفسك أنك من الذين فروا إلى الله لتتهم نفسك بالتقصير دوما وده مقام عالي من المقامات ثم قال ثم الفرار من شهود الفرار اخواننا هذا واضح تفر من شهود سنو من شهود الفرار ابن القيم أتى بكلام لطيف جدا هنا وده لن اللي فهم ده اللي ده هذا الكلام ده. الهروي يرى في كل المقامات يعني في الاعتصام في التوبة يعني كما سوف نعرف في الاخبات في المحبة في الصدق في الإخلاص في التوكل في اليقين في الثقة في الأنس بالله في كل المقامات يرى الهروي أن اجل المقامات الفناء يرى أن أجل المقامات شنو؟ الفناء, الفناء يعني شنو؟ ذلك يتكلمنا عنه في فناء بتاع الضالين الملحدين اللي يقول لك أنا فنيت في الذات الإلهية هو بيجأ الله في النهاية اللوة مفهوم الإنسان الكامل الأفكار التي ترى أن العبد يترقى حتى يفنى في الله فلا يتميز الرب من المربوح ولا الخالق من المخلوق ولا الاله من العبد العبد بب الله الله بب عبد وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسته العبد رب والرب عبد أنا ليت شيعي مدين مكلف ان قلت عبد فذاك حق وان قلت رب فأنا يكلف قول الحلاج وابن عربي وابن سبعين والسهروردي وابو يزيد البسطاني وعبد كريم الجيلي هؤلاء كلهم من الغلاد الذين تكلموا في هذه العقيدة. هذه هذا فناء باطل. لكنه بيتكلم عن نوع من أنواع الفناء الحق. الفناء الحق شنو؟ أن تفنى في تفنى إرادتك في إرادة الله. فلا ترى إلا ما يريد الله. ويتكلم عنه مش كده؟ طيب. البعد شنو؟ أي عمل تعمله ما تعيله؟ لا تنظر إلى الفعل أنه منك ولكن أن تنظر إلى الفعل أنه من الله. يعني اذا عملت حاجه ما تقول انا عملت اقول شنو الله وفقني الله أعاني الله يستر لي حجات ما تقول انا مش اتحجت تقول الله شنو يسر لي الله وفقني اطلع القروش للمساكين الله وفقني شوف الله وفقني ما تقول شنو ما تقول انا دف ودفع فناء صحيح ولا ما صحيح هذا الضرر من الفناء صحيح ولا ما صحيح صحيح طيب الهراوي يرشل في كل المنازل كان يحول عليه في كل المنازل يرى الهراوي صاحب منازل السائلين وابن القيم قال هو شرح ابن القيم بيختلف معه يرى اسمع كان ذكي هذا كلام دقيق جدا بالمناسبة يرى الهراوي رحمه الله أنك إذا عملت الشيء لا تنظر إليه ولا تلتفت إلى هذا الشيء كأنك ما عملته أنثى صليت ما تقول أن صليت بس خلي وابن القيم يرى البقاء افضل من الفناء كيف يعني تصلي وتكون مبسوط من صلاتك لكن بينك وبين نفسك تقول وفقني الله يعني تف تنظر الى الصلاه وتبقي العباده في وجدانك وفي ذاكرتك وتكون مستحضر لاعمالك الخيريه التي فعلتها ولكن مع استحضارك لها ان تستحضر انها ممن من الله هذا اكمل ابن القيم يرى ان هذا اكمل والهرو يرى ان نسيان العمل بالكليه اكمل ابن القيم يقول شنو الانسان اللي بيذوب من المحبه اكمل منه الانسان اللي بيحب ويبقي وهو واعي ضرب مثال المثال بشنو بيوسف عليه السلام بيوسف عليه السلام ايهما اشد حبا ليوسف امرأة العزيز ام النسوة؟ امرأة العزيز ما شنو؟ جابت نسوان قعادتهم لأول مرة يشوف يوسف أيهما كان أشد حبا ليوسف؟ امرأة العزيز أم النسوة؟ امرأة العزيز؟ النسوة فنوا وامرأة العزيز بقت كيف بقت في المحبة؟ النسوة قطعنا أيديهن دون شنو؟ امرأة العزيز قطعت ولا ما قطعت؟ مع انها اكثر حبا له فلذلك من كان اكثر حبا لله يبقى ولا يذوب بعقله ويكون واعي ومستحضر مستحضر العمل ومستحضر ان العمل بتوفيق الله بعكس من لا يستحضر العمل ويكن الامر كله إذا الله دون ان يستحضر العمل ايهما اشد وضرب مثال بموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام لما تجلى له ربه صعق صح وهذا ضر من ضروب الفناء ولكن النبي لم يصعق لأنه أتم محبة وأكمل حبا لله من موسى فالبقاء أسد من الفناء وأقوى لذلك كل المنازل في الصبر في أي حاجة حتى الهروي في آخر أي حاجة يقول لك مثلا والصبر صبر عامه يتكلم لك عنه وصبره الخاصة يتكلم عنه يقول لك وصبر خاصة الخاصة صبر خاصة الخاصة بيكون شنو بيكون فناء يقول لك ما تعايل للعمل تفر من المسألة دي ما تعايل الموضوع ده ما تشتم به عملك الصالح ما تعمل وما تتكلم له ومن يرى العكس أن منزل الالتفات إلى العمل مع استحضار أنه بتوفيق الله أكمل صح لو ما صح هذا هو شنو هذا هو الاكمل طيب أهم شيء بعد ذلك كده انتهينا يا أخوانا من شنو من منزلة شنو الفرار الآن نحن مع منزلة الرياضة الرياضة ولكن في بيت من بيوت الله وليس في استاد يقول لك دار شنو دار, دار الرياضة كويس والجامع ده هو دار شنو دار الرياضة فعلا الرياضة يا أخوانا راضة يروض شيء إذا ساسه من بعد الصعوبه فسهله فسهل بالرياض يا اخواننا يقوس يروض. يروض يعني شنو الشيء الصعب يعمل شنو؟ بالتدريج يبقى شنو يبقي سهل فالرياضه المعنيه هنا تمرين النفس على الصدق والاخلاص ذي الرياضه اخواننا في حاجه مهمه جدا اي واحد بمارس نوع من الرياضات في رياضه الجريا لكن للأسف الشديد الناس, ال... الناس الفارغة رياضتنا الذهنية في الكلمات المتقاطعه حل الكلمات المتقاطعه واحد يجب أن في المواصلات يقول لك يا مولانا آه... رجع لكن من حرفين <تصفيق> يأخذ شنو ديان كويس؟ فشنو؟ دي الرياضة الذهنية الذهن عنده رياضة والقلب عنده رياضة رياضة القلب الحقيقية أن تعود القلب وأن تروضه وأن, تع وأن, وأن تمرنه على الصدق والإخلاص لكن لابن القيم رحمه الله تعالى كلام هو من ألطف الكلام كلام يعني أنه لطيف طيب يقول ابن القيم تكلم عن الإخلاص في منزله وحني نتكلم عنه إن شاء الله وكنا احياء ان شاء الله ان شاء الله نتكلم عن المنازل هذه منزل منزله والصدق منزله والفرق بين الصدق والاخلاص شنو فلان مخلص وفلان صادق الاخلاص توحيد المطلوب يعني الاخلاص مع الله بس ايوه والصدق توحيد الطلب توحد الشدايره انت يعني تكون صادق في شيء بتمسكه تنجذ الصليب تمسكوه دشنو ده, ده صدق والبيتمسكوه لي كلهم لالله يعني لو قلنا الصلاة دي داري فيها خلاص داري فيها صدق يكون كيف تجيب ونتك تصلي تسلمو لله دشنو خلاص تتقن الصلاة ركوعا وسجودا وطمأنينة وخشوعا ذا يسمى شنو صدقت مع الله في الصلاة صدق في صلاتك ممكن تصدق في الصلاة لكن ما تقول لالله فجيه الصلاة جيه الصحيح في ظاهره خشوع ركوع و شيء لكن ما الله وممكن تصلي لالله لأ لكن ما تصدق نيتك لالله لكن ما جيه الصلاه فالاخلاص توحيد المطلوب والصدق شنو التوحيد شنو الطلب اللي هو الطريق طريق اخر انت ماشي فوقه لالله لأ ده جيه طيب يا اخواننا قبول الرياضه حاجتين قبول النفس للإخلاص والصدق يعني نفس تكون مهيأة بكثرة العبادات بكثرة الأذكار بكثرة النوافذ أن تكون أن يكون القلب مهيأ يكون شنو قابل للصدق والإخلاص وأن تقبل الحق بمعنى إخواننا أنت ممكن تكون صادق ممكن تكون في رقبتك شنو صادق ولكن ما تقبل الصدق ما تقبل الحق إما لحسد وإما لكبر تقوم متكبري عنه. دل أبينا عن على نفس من الحق شو ناخو التكبر أول حسد بس إشان جاني من فلان ده أنا الحق ما بأخده. هذا إشكال. طيب الصادق ينبغي أن يكون صادقا وينبغي أن يؤازر الصادقين وأن يقف معهم. بس كده قال وهذه دريت أي بكرة درى عنه. والذي جاء بالصدق وشلون؟ وصبغ به. يعني انت أولئك هم متقون معناها انت تصدق الصادقين ده, ده هو التمرين طيب انا لو لما جيت عن الصادق ولعل في الجمعه تكلمنا عن الكذب الصادق المطلوب هنا في الرياضه يعني أزول بيروض نفسه عشان يبقى صادق الصادق ده اكثر كلمه ممكن وجدتها تكون قريبة إلى الاذهان الحجاني ا شنو حقاني بمعنى زول صادق وباذر الصادقين وبيقبل الحق زول حقاني حقاني معناه لو نجا كلامك صح حتى لو هو ما بيعرفك او عدوك بينصرك في الموقف ده بيقول اخواننا اقوله جد والله زول ده عن كلامه صح حتى لو كان عليه وهذا مقام رفيع من من من المقامات العالية جدا طيب الرياضة على درجات كيف نروض النفس أنا فهم لي منزلة الرياضة منزلة الرياضة كل المنازل إن تمرن نفسك كيف يعني دي الأدوات الأدوات التي تستعمل لتحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية أدوات ووسائل تحقيق المقامات الإيمانية والعبادات القلبية والرسوخ فيها انا عشان اجب صادقاع بشو عشان اجب مخله ساعه بشو عشان اكون متوكل اعمل شنو عشان اكون مخبت الى الله اعمل شنو عشان اكون محب لله اعمل شنو عشان اكون معتصم بالله اعمل شنو عشان اكون فارئ الى الله اعمل شنو عشان اكون المقامات دي انا عشان احصلها اعمل شنو طيب قال تهذيب الاخلاق بالعلم ده اول شيء ذكرها الهروي الهروي قال شنو تهذيب الاخلاق بشنو بالعلم اهم اداه العلم يا اخواننا انت ما ممكن تمشي في وإنت في مقابله اكثر من قاعد ومسمعت لزته كويس لما تعرفه تعرف فضله وتعرف الخير فيه وتعرف كده بتعمله الكذب بتتجنبه بتم لما تعرف الادله التي شنو ذمته صح والسوء المترتب عليه والعذاب والهلاك بيدخل النار وبيسوي وبيسوي وبيسوي ويهدي الفجور سوف تجتنبه لذلك تهذيب العلم بالاخلاق ابن القيم يقول شنو ألا يتحرك حركة بظاهره بجوارحه ولا بباطنه إلا إذا كانت ترضي الله وقبل أن يخطو خطوة لا بد أن يعرف حكم الله فيها قبل ما تعمل حاجة تسأل تقول حكم الله شنو في نوع من الناس يمشي يعمل البيعه بعد ما يعمل يقول لك يا شيخنا كان بيعت كده كده كده كده البيعة دي كيف تقول لي بجوز يقول لك يا شيخنا أنا توكرت أعمل شنو انت قبل ما تفكر قبل ما تبيع تعال اسال يعني زول النجيب ب بي... قبل ما يعمل حاجه بيعرف شنو حكم الله فيها يستفتي بعدك يمشي وفي ده, ده, ده معناه شنو معناها لا يتحرك حركه الا وفق الدليل الشرعي ولا يف ولا يفعل شيء الا وهو يرضي الله طيب الامر الثاني قال تصفيه الاعمال بالاخلاص من الأدوات المهمة في الرياضة والرياضة التي يعنيها الهروي ويشرح ابن القيم أن تنق العمل أن يشوبه باء أن يشوبه شيء وأن لا يكون باعثه إلا الله فإذا كان العمل باعثه غير الله كان العمل يحتاج إلى تصفيه أخوانا طبعا عند كل أحراج النار في منزلة الإخلاص بشيء من, الـ من الـ الساعة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يوفق وأن الله فيكم